غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 وَنَعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرٌ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 كبير واسروا قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم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 صفاته ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جد لكم ينصركم من دون الرحمن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 ويمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِئَتُ جُهُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَدْعُونَ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 قل أرأيتم إن أصبح ما أكم عورا فمَن يَأْتِكُم بِمَا